م و س ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي ي م س ب ح ل ل ه ما ف ي ا ل س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ ر ض ل ه ا ل م ل ك و ل ه ا ل ح م د و ا ء الله و ا ل ذ ي خلقكم ف م ن ك كافر ومنكم م مؤمن موسوعه النابلسي و للعلوم الاسلاميه و ل صوركم اسماء الله ا ل ح س ض ى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 ذلك ب أ ن ه كانت ت أ ت ي ه م رسله بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله, واستغنى الله والله غني ح م ي د ز ع م النابلسي ذ ي ك ف ر و ب ع ث و ا ق ل ب س ل ا ب ي ه ا ث م ل ا ء ا ل ب م ا ل ح س ن وذلك على الله يسير ف آ م ن و ا بالله ورسوله والنور الذي أ ن ز ل ن ا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا و ويعمل صالحا يكفر ع م ل صالحا ي عنه سيئاته ويدخله جنات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 ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة العزيز الحكيم